طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للسكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أيمانهم فإنهم غير منومين فمن امتغى وراء ذلك فأولئك هرعاتون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم صلواتهم محافظون أولئك <تصفيق> يرسون هم الورثون، الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من في قرارك، ثم خلقنا الطفة على قط، فخلقنا القطة مضرة، فخلقنا المضرة غضام، فخلقنا المضرة غضام. فَكُلّ سَوْءَةٍ وَرَغْمٍ لَحْمًا ثُمَّ أَنشأنا خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا للخلق غافلين فدرى فسكنوا في الأرض وإن شأن لكم بجنة من, من نخيلهم وأعناق لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرتان تخرج من قرصينا وتنبت بالدهن وطبغ للآكلين وإن لكم في الأنعاب لعبرة منصيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون